قل أعوذ برده فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاد ومن شر النفاتات في عقاد ومن شر حاسد إذا